الصغير عليه زكاة، الكبير عليه زكاة العبد عليه زكاة، الحر عليه زكاة كل الناس، كل المسلمين والحد الأدنى هو أن يولد قبل غروب الشمس تولد وجب عليه زكاة الجنين لو كان في جنين في بطن أمي، هل عليه زكاة؟ زكاة الفطرة، لا، ليس عليه زكاة الفطرة إنما يستحب أن يخرج عنه إنما ليس واجب عليه الزكاة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 قد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره ويجب أن يخرجها عن نفسه يعني الرجل يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من الزوجة أو قريب وكذا العبد فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر يبقى ذات تكتيب يجب عليها أن يخرجها عن نفسه ثم عن زوجته ثم عن أولاده إن كان هو الذي ينفق على أبيه وأمه يبقى على أبيه وأمه كل من تنزمه النفقة يجب عليها أن يخرج الزكاة عنها ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تنزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطر يبقى الحد الأدنى الذي من يخرج الزكاة فضل عن قوته وقوت عياله ده المتصدق يعني واحد فضل عن قوته ليلة العيد يخرج الزكاة عن نفسه احنا لو قلنا الفرض عليه صع من رز صع الرز, صاع الرز وهو خمس أفراد الأسرة خمس أفراد يبقى عليه خمس, إيه؟ خمس صعان من الرز او خمس آصع من الرز طيب ما عنده في البيت رز بس معه فلوس يجب عليه أن يشتري الأرز صعر الرز بكام الصعر 3 كيلو تقريبا أو 2 كيلو وتسعمية طيب يبقى لو كيلو مثلا بأربعة جنيه يبقى 12 جنيه الفرد ب5 جنيه لو معاه 60 جنيه ليله العيد وجب عليه زكاه طب معاه 40 هنقول له وجب عليك زكاه برضه ليه بس عن نفسك وعن زوجتك وعن عامه تستطيع من اولادك يبقى يجب عليه ان يخرج ان كان معاه ايه, إيه 12, 12 جنيه يعني الصع 12 جنيه كان معاه 12 جنيه وجب عليه ان يخرج عن نفسه ثم بعد ذلك أن أكثر من كده يبقى عن زوجتي أكثر من كده يبقى عن زوجتي يبقى 12 جنيه معنى كده أن زكاة الفطر الناس كلها هتطلحها حتى الفقير هو في, في فقير معهوش 12 جنيه تلعيد فكل الناس حتى الفقير اللي بيأخذ زكاة الفطر هيتكون عنده أموال ممكن يخرج عن نفسه زكاة فطر يعني هو فقير معهوش حاجة خالص خذ زكاة فطر من الناس بقى عند هنقوله واجب عليك زكاة الفطر بالك فكل الناس تخرج حتى الفقراء الذين اجتمع عندهم صداقات الفطر يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر الأسئلة خليها في الآخر عشان الموضوع في مسائل كتير ممكن تجاوب عن الأسئلة زكاة الفطر تجب إلا بشرطين لا تجب إلا بشرطين الإسلام فلا تجب على الكافر اسلام المزكي الثاني وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته حكمها وحكم وجوبها من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يليه واحد تطهير الصائم من معسى أن يكون قد وقع فيه من صيامه من اللغة والرفف الصيام الله عز وجل من رحمته قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً وغفر لهما تقدم من ذنبه فالله عز وجل أراد أن يعفع عن الناس ويغفر لهم فشرع له موجوباً زكاة الفطر ودي من رحمة الله عز وجل ليه حتى تكفر عنهم ما صدر في صيامهم من اللم ومن الرفث يعني في الصوم الثاني إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد هذه حكمة أخرى ان الفقير في يوم العيد ما هو يوم يشهد فيه زي الفقراء ما لا ده هو يوم للفرح يفرح, يفرح في اليوم ويفرح أولاده مش هو بقى يوم فرصة ويوم جاي إيه لافف هذا ليس من مقاصد الشرع مقاصد الشرع أن يغني الفقير في هذا اليوم ويجعله كالأغنياء تماما اغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم ويتخلص ضروري عليهم ليكون العيد يوم فرح يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين حديث صحيح وايضا فيها اظهار شكر نعمه الله على العبد باتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك المسألة الرابعة مقدر الواجب ومما يخرج الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب بقوت أهل البلد من بر برل والقمح أو شعير أو طمش أو زبيب أو أقط الأقط هو لبن مجفف يابس مستحجر يتخذ من اللبن المخيط أو أرز أو ذرة أو غير ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ويجوز أن, أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة ما فيش فرق بين أن الجماعة تعطي الواحد تغنيه أو واحد يعطي الجماعة خمس آسع حيدي بكل فقير صار ولا يجزئ اخراج قيمة الطعام يبقى دي مسألة أخرى مهمة هل يخرج هل يجوز اخراج القيمة مسألة كبيرة في زكاة الفطر وكل سنة نتعرض لها تأصيل المسألة إن هل يجوز في الزكاة دي أصل المسألة إخراج جنس من غير جنس المزكة عنه ده أصل المسألة مش العبارة في القيمة في هي القيمة في زكاة الفطر فرع عنها هل يجوز اخراج جنس من غير جنس الزكاة الزكاوات ايه الخارج من الأرض النقدين صح ايه تاني خدناه الركاز بهيمة الأنعام قلنا النقدين والفلي والذهب والفضة وعروض التجارة وزكاة الفطر هي المسألة تشمل الكل يعني واحد وجب عليه زكاة قبل مثلا عنده خمسة من القبل عليه شاه صح قال الشاب كام قالوا له خمسمائة جنيه جي مطلع خمسمائة جنيه ومديها للفقير تجزئه ده مثال المسألة كلها فيها خلاف بين أهل العلم على قولين القول الأول الأول قول الجمهور أنه لا يجزئه إلا من جنس المذكة عنه والدليل على ذلك أن الله عز وجل جعل في كل جنس ما يزك منه يعني ألف الخمسة شاء صح وفي العشرة شتين معنى كده أنها مقصودة في الخمستاشر تلت شياه ما قالش قمتهم ولو أراد الله عز وجل قمتهم لا على الناس أسهل من ذلك قال في زكاة الخارج من الأرض نصاب صح اللي هم خمس أوثق تلتمائة صاع طب تلتمائة صاع دولة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لها مقدار معين قال في زكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير يعني نص على المخرج ده قول الجمهور إن الدليل على أن في كل في كل زكاة نصت الشرع على المخرج منه الحنفية قالوا لا يبقى الحنفية خلفت قول الجنة قالوا يجوز لها أن يعود الفقير قيمته قيمة هذا الزكاة ده أصل المسألة واستدل بأدلة أخرى كما ورد في البخاري أن ابن مسعود عنا معاذ كان يرسل الزكاة إلى المدينة ويقول من اللبيس والخميصة وغير ذلك من أموال الناس الهدوم يعني ملابس وهل ملابس ليس فيها زكاء فكان يخرجها عوضا عن زكاء الأصلي العلماء اختلفوا في الحديث منهم من ضعف الحديث زي ابن حجر ومنهم من صحح وقال هي صدقة وليس الذكة ولن يكن لمعاذ بن جبل أن يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقات فجمع الصدقات معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس بن مالك في حديث أنس أرسل فيه رسالة فيها أنصبة الزكاوات كاملة إلى البحرين لكي يجمع الزكاء وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معاذ يخالف سنة النبي صلى الله فالراجح وقول الجمهور العجيب ان المسألة خدت بوعد سياسي فكري صح بقى الثلاثين هما اللي بيقولوا بيها والأزهرة بيقولوا بيها بقول أبو حنيفة الثلاثين قالوا خدوا بمسألة فيها إجماع إنه لو أخرج صاع من طمف إجماع العلماء على إنه يجزئه صح ومع ذلك يشنع عليه معين المسألة اللي خدوا بيها ديت خدوا بيها يجزئوا بالإجماع وال وال والفريق الآخر لما خد بجواز إخراج القيمة خد بقول قول الإمامة وحنيفة الذي يخالف الجمهور والأدلة مع الجمهور ومع ذلك يقولوا إن الثلاثين هما اللي بيعملوا مشاكل فقهية زي البنوك بالظبط يطلع مجمع البحوث سنه 61 انشئ 61 بس الفتوى طلعت 65 بحرمه البنوك فوائد البنوك بالاجماع مجمع البحوث بتاع الار بتاع الازهر يحرم فوائد البنوك السلفيين خدوا بالفتوى والتزموا بيها وتمسكوا بيها والازهر خالف الفتوى وقال على المسلفين ومتشددين. طب انتوا اللي طلع الفتوى طالعه من عندكم الفتوى طالعه من الازهر وعيبتم علينا إن إحنا أخذنا بها وانتم لم تتمسكوا به فهذا أمر أمر من الأمور العجيبة كأنه يعني إيه يا إما تسمع كلامنا يا إما إيه يا إما متشدد وكأن الدين ده ملك لهم يفعلون فيه ما يشاءون الفتوى دي سنة 85 اتكرار التاني في مجمع الفقه الإسلامي في مكة ومجمع الفقه الإسلامي في جدة والاتنين بالإجماع أيضا حرموا البنوك ف فالتمسك بهذه الفتوى ليس تشدد لحاج ده هو دي الفتوى الاصليه ده, ده كده تغليل للدين وتغيير للدين ف ده ده المقصود ان الجمهور ياخذه بهذه المساله الامام ابو حنيفه خالف اللي شغل سام تام الامام ابو حنيفه ولكن الجمهور معه الادله نعم هو أصل فقه الإمام البخاري ما بيجرى فقه صريح وعجل نقول لني ميل أو لا هو فقه الإمام البخاري تخذ من التراجم بتاعته غير صريحة وبرضو اختلفوا إن الإمام البخاري هل هو مذهب ولا لا من الترجمة واضح نوع يميل بس حتى لو الإمام البخاري مال أو غيره هو هيؤثر هو الإمام البخاري هو النبي اعتبر يا retail يا أخي أن الإمام البخاري аю genresaron حطا هتؤثر في المسألة مدف decision أخد من المع演 cinque بلا شك الإمام هو حنيفة في هذه المسألة كل من جاء بعد الإمام هو تبع له حتى لو البخاري أنا أقول لك شيخ الإسلام تمية نفسه خلف المذهب وتابع شيخ الإسلام تمية في هذه المسألة فليس ستفرق عندنا البخاري قال ولا لا يعني هو مذهب وهي المسألة إذا ستفرق إمتى بقى لو قلنا أنه لا يوجد أحد يقلب بها من أهل العلم وقال البخاري قال لأ تفرق لأن كلام البخاري فيها سيؤثر في المسألة ويدغى يجعل الخلاف فيها سائق تابعه لان هو كمثل في المسألة. المسألة وهو وقت في وقت وجوبها واخراجها تجب زكاه الفطر بغروب الشمس من ليله العيد يعني ده وقت الوجوب اللي يموت قبل غروب الشمس ليس عليه زكاه ليس على ولي ان يخرج زكاه مات بعد غروب الشمس وجب على وليه ان يخرج زكاته خلاص ده اللي احنا نستفاده من ان وقت الوجوب بغروب الشمس يعني واحد مات ليله بعد الغروب المغرب اذن فمات بعد المغرب مباشره يجب على اهله أن يخرجوا عنه زكاه فطر لانها وجبت عليه ان مات قبل غروب الشمس ليس عليهم زكاه فطر فيه لانه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان هو ده اخر ليله في رمضان ولإخراجها وقتان وقت فضيلة ووقت إجزاء أما وقت الفضيلة هو طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد هذا وقت, وقت الأداء ان هو يؤديها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد لحديث ابن عمر ولي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين طيب إحنا مش عارفين العيد يوم أو يوم, يوم يوم إيه صح؟ ما هو يبقى ليلة 29؟ يبقى وقت الجواز أن يخرجه يوم 29 ويوم 30 صح؟ ليه؟ لأن لو كان رمضان 30 يوم يبقى قبل العيد بيومين، لو كان 29 يبقى قبل العيد بيوم، يبقى لا يجزئه في ليلة 8 يوم 28، لو يوم 28 هو حظه، بقى. لو رمضان 29 يوم سيجزئه، لو رمضان 30 يوم مش خلاص سيجزئه، هو يجزئ قبل العيد بيوم أو يومين يعني يوم 29 ويوم 30 لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك وقت الإخراج اختلف العلماء فيها ده المذهب الحنبلة اللي هو ذكره في مذهب آخر أنه هو يجزئه من نصف رمضان من أول ما يأتي نصف رمضان يجزئه أن يخرج زكاة الفطر ومذهب آخر أن يجزئه من أول رمضان أول يوم في رمضان يجزيه عن يخرج ومذهب الثالث أنه يخرجه في السنة كلها وهو حر يخرجه في أي وقت والثلاث مزاهب دولة ليس عليها أدلة إنما كلها أدلة عقلية يقول من نصف رمضان لأنه خلاص حيبخش في الاعتكاف والاعتكاف قربة من, من العيد اللي قال للرمضان زي الحنفية مثلا قالوا لا أصلي رمضان زي الإحرام كده دخل في رمضان يبقى لازم حيفطر يوم العيد يبقى خلاص يجزئه من أول ما يخش رمضان كلها دل عقلي أما الحنبلة استدلوا فعل الصحابة زي ما ابن عمر قال كانوا الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين يبقى ده وقت جواز انما الأفضل أن يكون بعد صلاة الفجر والأفضل للمصلي أن كان امام. يؤخر صلاة العيد, العيد الفطر بعض الشيء حتى يتسع الوقت للمزكين أن يخرجوا زكاتهم طبعاً المزكي لو كان في مسجد يجمع الزكوات وده اللي موجود دلوقتي يعطي الصعب المسجد ومسجد يوكل بعض الأشخاص ويجمعوا الزكوات ديات يشترهم ويتفقوا مع الفقير أن يأتي بعد صلاة الفجر او ليلة العيد على حسب ما يتفق مع الفقير ده مجزئ وده مجزئ على حسب الإمكان لأن سعاد بتبقى الزكاوات كثيرة كثيرة جدا ويصعب توزيعها كلها بعد صلاة الفجر وفيقسم الأوقات من بعد صلاة العشاء إلى أن تنتهي الزكاة كل ده مجزئ ولا بأس بي لو واحد عايز تخرج زكاة نفسه ما فيش مشاكل يتفق مع الفقير أن يأتي إليه ليلة العيد او بعد صلاة الفجر يتفق معي معاه يصلي في المسجد ويعطيه الزكاة كان بقى صاع على كل فرد صاع ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرجها فهي صدقة من الصدقة لو صلوا العيد يحرموا عليه ويجب عليها أن يؤديها برضو قضاء ويأسم على هذا التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حديث رواء أبو داود وحسنه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 أول صنف بدأ به الله, الله عز وجل هو الفقراء وهو جمع الفقراء جمع فقير تعريفه هو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن يبقى الطعام الشراب والملبس والمسكن أربع حاجات أصلية للفقير بأن لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية ويعطى من الزكاه ما يكفيه سنة كاملة المساكين جمع مسكين وهو ما يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف كمن معه مأة ويحتاج إلى مائتين ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام ده تعريف الفقير والمسكين المسكين أفضل من الفقير صح؟ تعريف الفقير هو هنا اللي قال إيه؟ أقل من نصف الكفاية؟ والمسكين نصف الكفاء والراجح ان الفقير هو من لا يجد شيئا ده الفقير والمسكين هو من وجد ما شيء بس لا يكفي الفقير لا يجد شيئا يعني هو لا يعمل ولا يجد ما يأكل منه واحد فقير مريض مثلا لا يعمل لا له قدر على العمل وليس له مال ليس عنده مال ولا الناس بتجيب له الأكل يأكل النهاردة كال صدق عليه كال بكرة ما حدش يصدق عليه لم يأكل ده الفقير المسكين له دخل وله عمل صح مسكين يعملون في البحر فالمسكين عامل موظف بس موظف بيقبض مرتب يعني بس المرتب لا يكفيه يعني الكلام ده قبل الهدف قبل الكدر مش كده دكتور محمد بعد الكدر ان شاء الله هنخرج من مرحلة المسكين فالمسكين هو من وجد ما لا يكفيه هو معاه مرتب بس لا يكفيه لهو ولا أولاد ويكفيه فاربع حاجات الطعام والشراب والملبس والمسكن يبقى عشان يخرج من حد المسكين لازم يكون معاه فلوس تكفي أجرة المسكن وتكفي لطعامه هو واولاده طوال الشهر وملبسه وشرابه ده حد المسكين العاملون عليها جمع عامل طبعا المسكين ليه طبقه طبقه يعني اوسع من الفقير فقير هو مش هو واحد بس مش لاقي المسكين ممكن تلاقي فيه واحد مسكين واشد مسكنه صح على حسب المرتب بقى حسب الدرجة التحت لو درجة ستسة يبقى في أقل المسكنة درجة خمسة لغاية ما تطلع للمدير العام العاملون عليها جمع عامل وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات داء العاملون عليها فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنياً يبقى هو العامل بيأخذ أجرة من الزكاة لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها الجباية أن يأتي يجبها يعني وكتابتها يأيد الصدقات لأن فيها أصناف في فضة وفي ذهب وفي مال وفي رز وشعير بيكتب كل حاجة عنده عشان يستطيع أنه هو يفرقها وحراستها أكيد محطط مغزن وعليها حارس وتفريقها يأخذها ويفرقها على الفقراء كل دولة علمات وتفريقها على مستحقية والمؤلفة قلوبهم هذا الصنف الرابع وهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا وتثبيتاً لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهونين في عبادتهم أو لترغيب ذويهم في الإسلام أو طلباً لمعونتهم أو كف أذىهم والمؤلفة قلوبهم لا تخرج إلا من قبل الإمام لأن تراعى فيها المصلحة العامة ما ينفعش واحد عنده زكاة وجاره نصراني ويقول لنا نحدي له زكاة تأليفاً له على الإسلام وهو النصراني فرحان يقول لك طبعاً حسلم لي طبعاً بأخذ الزكاة أنا لو أسلمت مش عاقوا ذكاة ويفضل كده بيشجعوا على, على الكفر إنما الحال التاني إن الإمام هو الذي يرى المصلحة في ذلك قوم يقول لهم تخشوا في الإسلام وعديكم مال ويعرف أنهم يرغبون في الدين والإسلام فيغري بقية الناس في الدخول في الإسلام الخامس في الرقاب جمع رقبه والمراد بها العبد المسلم أو الأمى يشترى من مال الزكاة ويعتق ده أيضا يصرف في مال الزكاة أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم الكتابة المكاتب اللي هو أن يكاتبه سيده, سيده على تحرير نفسه واحد عبد يشتري نفسه بالتأسيد العبد النجوم يعني الإقصاد نجوم الكتابة يعني أقصاد الكتابة بسموه نجم القصط بسموه نجم يعني إذا حل النجم يعني الشهر يدفع له الفلوس فييجي الفقير يقول لي سيده كتبني, كتبني يعني إيه أنا عايز أشتري نفسي بالتقصيد فيقول خلاص أنت بكم يقول له بعشر تلاف جنيه قال له خلاص قدامك عشر شهور كل شهر تجيب لألف جنيه انت بقى شوف مصلحتك يروح يشتغل ويدي لصاحبه ألف جنيه في الشهر هذا المكاتب يجوز إعانته من الزكاة زي بريرة كده يعني يذهب لأهل الزكوات ويقول لهم أنا راجل مكاتب وأريد مال للزكاة عشان أحرر نفسي فيقول له زكتك كام يقول له نجومك كام يقول ألف جنيف الشهر فيعطوه من الزكاة ألف جنيف الشهر لغاية ما يخلص نفسه بعد العشر شهور ده اسم المكاتب يجوز إخراج الزكاة كأن الشرع يعني حثى على تحرير العبيد ليصبح حرا نافذا التصرف وعضوا نافعا في المجتمع ويتمكن من عبادة الله تعالى على وجه الأكمل وكذا الأسير المسلم يفكوا من الأعداء من مال الزكاة حرب والمسلمين أثروا فيجوز جمع أموال الزكاة من أجل تحرير الأسرة يعني في هذا الزمن ممكن يكون الأسير هو الأسرة الأغلب من من فك الرقاب لأن ما عادش في عبيد أوي إلى بعض البلاد نسمع عنها يعني يقال فيه في مرة أخرى في عبيد اللي عايز يكفر كفر تيمينيا الغارمون جمع غارم وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البين فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه والغارم للإصلاح بين الناس يُعطى من الزكاة وإن كان غنيا ده الصنف السادس الغارمون الغارمين نعين غارم لإصلاح ذات البين فده يُعطى وإن كان غنية إصلاح ذات البين يعني إيه؟ يعني قريتين من الصعيد بينهم طار وكل سنة واحد من هنا يموت واحد من هنا يموت فجي واحد من الناس المصلحين راح أصلح ذاته بينه قال كل اللي ماتوا عندكم أنا حدفع الدية عنه وكل اللي مات عندكم أنا حدفع الدية عنه عشان يتطلحوا دي يتكو كمي عام كل واحد طبعا تلتمائة ألف إلى مات مننا عشر ومات من هنا عشر بقى عليه كم عش... عشرين في ربعمائة ألف مليون وهو غني وهو تحمل لعشين يصلح ذات البين يحق له أن يأخذ من أموال الزكاة ما يسد بيهم الديات قال خلاص التمانية مليون دي علي حسدد هلكم على عشر سنين أو ثمان سنين كل سنة سأجيب لكم مليون جنيه وكذا أصلح ذات البين بين قبيلتين ممكن يقتل منهم ناس كثيرة هو حقن الدماء فيجوز له هذا الشخص أن يأخذ من أموال ولو كان غنيا يأخذ من أموال الزكاة ينفق على هذه الديات طيب الحق النوع الثاني من الغارمين أن يغرم لمصلحة نفسه يعني راجل فقير ورح يشترى شيء بالتقصيد يحتاجها احتياج أصلي أو اشترى شيء يحتاجه احتياج أصلي من الحاجة الأصلي وعجز عن دفع الزكاة أو دفع الأقصاد ديون علي يجوز له أن يأخذ من مال زكاة بشرط أن يعجز عن الأداء في هذه الحالة الفقهاء قالوا هل أعطى من الذكاء علشان هو فقير ولا علشان هو غارم هو في الحقيقة ان أصبح غارم فقير صح هو غارم فقير لا يستطيع سدد الدين ومن لا يستطيع سدد الدين فهو من الفطراء فهم قالوا خلاص نحطها تبع الغارم لأن سبب فقره هو الغرب فوضعوها تبع الغاربين المسألة دي فيها خلاف المسألة الأولى فيها إجماع اللي هو الإصلاح ذات البين دي فيها إجماع أما المسألة الأخرى فيها خلاف فالأبحة من العلماء اشترط ألا تكون في معصية يعني اشترى شيء مباح ولا يغرم في معصية وإلا إحنا كده بنعين على معصية السابع في سبيل الله والمراد به الغزاه في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء دي كده في سبيل الله وعليه جمهور أهل العلم على أن كلمة في سبيل الله هنا يعني الجهاد تخرج في الجهاد فنجمع أموال الزكاة ونخرجها للمجاهدين في سبيل الله بشرط أن يكون المجاهد متطوع مش مجاهد في الجيش ياخد مرتب المجاهد اللي في الجيش ياخد مرتب ده ليس له حق في الزكاة إنما الزكوات على الجيوش غير النظمية المتطوعة ده اللي بياخده من الزكاة واختلفوا في غير الجهاد الحنابلة قالوا الحج يدخل فيه اللي هو الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله الحج من سبيل الله فالحنابلة أدخلوا فيها الحج والراجح إنه هو الجهاد فقط وإن بس إحنا خلص الجهاد لأول وإن لم, حتى لم نستطع في الجهاد لأن أحياناً بيصعب أداء الزكوات للمجاهدين لقطع الطريق أو الحجر على حسابتهم في البنوك أو غير ذلك أو عدم أمن الماء المال يصل إليهم أو غير ذلك من الأمور ف فيدخل فيه الحج غير كده بقى اللي هو الدعوة وبناء المساجد نقل ابن المنذر يجمع أهل العلم على أنه لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد أو شراء المصاحف أو بناء المستشفيات أو غير ذلك دي فيها إجماع لا يجوز بناء المستشفيات ولا المساجد من أموال الزكاة إنما أموال الزكاة ولا تدخل في كلمة في سبيل الله كلمة في سبيل الله دي خلاف العلم على حاجتين يا الجهاد يا الحج الحنابلة انفرضوا بموضوع الحج والعمرة والجمهور قالوا في سبيل الله اللي هو الجهاد المجمع الفقه وبعض اللجان المعصرة قالوا يدخل في الجهاد الجهاد بالكلمة والدعوة إلى الله عز وجل لأن الجهاد نعين جهاد بالسيف صح والسنان وجهاد باللسان لأن الجهاد العلماء باللسان وابطل فرية المنافقين والجهاد بالغزو المقصود هنا الجهاد بالغزو قتال حتى قال هنا إيه؟ الغزاء ولكن بعض المجامع الفقهية أدخلوا فيها الجهاد باللسان فقالوا إن كان في بلد من البلاد الإسلامية البلاد الكافرة التي لا يوجد فيها مساجد للمسلمين ولا يوجد فيها علماء المسلمين يجوز دفع زكاة الأموال لكي ينشأ فيها دعوة للإسلام في هذه الفترة ولكن الذي يحدد ذلك هو العلماء يحددوا والله البلد الفلانية في عمق أفريقيا مثلا تحت إلى أموال حتى يدعو إلى الله الناس تدعو إلى الله فيها وينشأ هناك دعوة إسلامية فيجوز فيها دفع الزكاة في هذه الحالة لأن هذا من الجهاد لأن الجهاد مقصود هو فتح البلاد وإدخال الإسلام فيها وكثير من البلاد في المشرق فتحت بالدعوة وكان الدعاء يذهبون إلى هذه البلاد في صورة تجار ويذهبون ويدعو إلى الله عز وجل اللي هي الهند والسرعة أندونيسيا والبلدية وهذه الجزر المسلمين كان التجار دعاه إلى الله عز وجل فكان يذهب يتاجر ويدعو إلى الله عز وجل فيدخل كثير من الناس في الإسلام لغاية من البلاد كلها دخلت في الإسلام التامن أخر واحد ابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال ليواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه قطع البلد. طبعا انقطع بين السفر يعني في البلد ومش لاقي فلوس طبعا دعكة من المتسولين اللي بيقول لك أنا عايز 2 جنة عشان أنا سافر مش عالف الكتلة الفلانية ده لا يعطى من الزكاة حتى يتهقن أنه ابن سبيل وابناء السبيل أحيانا بيبقى لهم أوقاف كان في البلد البلد الإسلامية أيام عزها كان في الأوقاف كانت أوقاف بحقه حقيقي مش أوقاف يعني وقف فعلا يوقف على ابن السبيل واحد جه من مكان ومش لاقي مكان يبايد فيه هناك فندق خاص مجانا لأبناء السبيل يروح يظهر بطاقته أنه بلد غريب ويبيت فيها طبعا مع أخذ الأمانات وأشياء وال... و... اللي هي يقدروا يحفظوا بيها الأنفس ما يبقاش ممكن أنه يبقى بلطبي فكل ده بغض نظر عنه ولكن هناك أوقاف تصرف على أبناء السبيل فده يجوز إعطاء الزكاة لو تأكدنا أنه ابن سبيل حد الذين لا تدفع لهم الزكاة دول اصناف الزكاه في اصناف ثانيه لا يجوز دفع الزكاه لهم أولهم الاغنياء والاقوياء المتكسبون غني أو قوي متكسب لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب مكتسب حديث صححه الالباني لكن يعطى العامل عليها والغارم ان كان اغنيا يبقى هما الاثنين دولت عليه يعطوا ان كانوا اغنيا الغارم والعامل على الصدقة كما تقدم والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله ده نوع آخر من الاستثناءات أن يكون قادر على الكسب ولكن الذي يقعده على الكسب طلب العلم للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله صح؟ حسدهم الجاهل واغنيهم من التعفف تعريفهم بسمهم لا يستطيعون ضرباً في الأرض لا يستطيعون ضرباً فى الأرض ايه؟ لأنهم انشغلوا يقال ان الآية نزل فى أهل الصفة فانشغلوا بالعبادة عن الضرب الضرب في الأرض يعني التجارة يعني السفر من أجل التجارة والتكسب فانشغلوا عن العبادة بذلك ف فجعل فيها ذلك هذه الآية من أجل انهم انشغلوا افتقروا بسبب الانشغال بالعبادة فكذلك طلب العلم ممكن ليس له عمل ليس له قود وينشغل بطلب العلم فيعطى من الزكاة كان قديما الفقهاء لا يتكسبون من طلب العلم يعني طلب العلم ما بيكسبش حتى يقال ان في عمة الفقهاء نزل الفقر ليه بقى يقولك الفقيه مش فيه هاء بطن كبيرة كده من الجوع البطن دية اتدلدلت بإطراء بدل ما يسمى فقير بقى اسمه فقير ليه؟ لأنه هو انشغل وانكب على العلم لغاية ما افتقر الفقهاء قديماً ما كنوش بيعملوا كده كانوا يمتهنون مهنة غير الفقه عشان ما يفتقرش زي الإمام وحنيفة كده الإمام وحنيفة كان يعمل ايه؟ تاجر والإمام أحمد كانت زوجته تنفق عليه من المال والإمام الإمام مالك كان ثريا كان غنيا ليث ابن مالك كان له أراضي كان مصري وله أراضي تنفق عليه وكان غنيا جدا كان يدخل له 24 ألف دينار في السنة تنتهي السنة وليس لما معه دينار ينفقها كل في سنة واحد. لا تجب عليه الزكاة كان تدخل لها 24 ألف دينار كان ينفقها على الفقهاء يبعت للإمام مالك في المدينة مال ويبعث للفقهاء مال وكان غنيا وكثير لدرجة أننا لقيت في معرض الكتاب كتاب عن عمل الفقهاء وظائف الفقهاء فلان كان بيشتغليه بيشتغلي فلان كان بيشتغليه ده معنى كده أن الموضوع كان مهم وأن الفقهاء كان لهم وظائف بحيث أنه لا يحتاجون إلى مد أيديهم لأن من أكثر الأمور التي تؤثر في العلم أن يمد, أن يمد يديه إلى الناس يأخذ من أموال الزكاة وبعدين يقول له طب افتني فتوى وبعدين تطلع الفتوى مش على مزاجهم جاي قطع الزكاة يقول لك غيرك, غيرك أحسن الشيخ الفناني ده هو أفقه منك عشان هو يعني بيرضيه في الفتوى وتصبح يصبح الفقهاء العوبة في أيدي الأغنياء وأما إن كان القادر على الكاسب عابدا ترك العمل التفرق لنوافل العبادة فليعطى لأن العبادة نفعوها قاصر على العابد بخلاف العلم الثاني الأصول والفروع والزوجة الذين تجبوا نفقتهم عليه لا, لا يجوز أو يحرم عليه أن يعطي الزكاة لأبيه أو لابنه أو لزوجته ثلاثة الأصول والفروع والزوجة ثلاثة دولة ما ينفعش إعطاء الزكاة له لي. ليه؟ لو بيعطي للزوجة الزكاة يبقى كده دواجب عليه النفقة المفروض ينفق عليها والزوجة فقيرة فالمفروض تعطيك تعطيها أنت من مالك للنفقة فكده أسقط النفقة أسقط النفقة على المزكية وكذلك الأب فقير فيجب على الإبن أن ينفق على أبيه وكذلك الإبن الولد لو كان فقير يجب على أبيه أن ينفق عليه فكل دولة وجوب النفقة يبقى قعدة منواجببة أن النف... من النفقط عليه يحرم أداء الزكاء اللي. من وجبت أن عليه يحرم أداء الزكاء إليه. زيد ابن أو الأب أو الزوجة. فلا يجوز دفع الذكاء إلى من تجب على المسل من فقطهم كلآباء والأمهد والجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد لأن دفع الذكاات. إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الوجبة عليه ويسقط عنه ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه كأنه دفعها إلى نفسه طيب في مسألة شبيهة بيها واحد علي ديون لواحد وعليه ألف جنيه مثل. وبعدين زكاة ألف جنيه وهو أره والغارمين قال لك ما هو غيري طب ما انا ادي له الزكاه ويديها انا اولى فهل يفي أداء اداء الزكاه اسقاط الزكاة عن المدين زي التجار مثلا ساعات بيبقى فاتح محل والناس بتاخد شيكات وهو عارف ان في قراه وعارف ان هو مش هيجيبوا حاجه فيوم في جه ايه خلاص انا زكاه السنه دي 1000 جنيه فلان معلوش فلاش وفلان وفلان وفلان وجاي شاطفهم من الكراسه واخصمهم من الزكاه ينفع لا ما ينفعش. ليه؟ لأنه في الحقيقة دفع الزكاة لنفسه ما تدفعش الزكاة ليهم هو عايز يدفع الزكاة ليهم بحقه حقيقة فعلا لو هو صادق يجيب الفقير وقال له انت لك ألف جناهما تخدهم اعمل بهم اللي انت عايزه لعله يكون في ديون أعمق من ديونك وأكثر طلبا من ديونك انت مش هتطلبه انت راجل أخلاقك عالية هو غيره ممكن يسجنه غيرك ممكن يسجنه فتكون ديون ايه؟ أولى بالسداد منها ممكن يكون مريض والمرض أولى من سداد الدين إنقاذ الحياة أولى من سداد الديون وممكن يكون ابنه في ورطة أو هو في ورطة يحتاج المال بشدة فأنا كده أكبرت على سداد ديني اللي أنا أنتفع أنا بالدين ففي الحل دي الفقاء قال لا يدوز الحل إنه هو ينديله ويديله فلوس وحتى لا يلمح له أنه يريد منه, منه سداد الدين والأفضل له ان أراد سداد الدين لا يأخذ منه ويسقط دينه مجاناً مدام هو رجل كريم يقول له أنا آخر واحد سدد الله عليك كله أنا آخر واحد عشان قاطر لا تكون فيها شبهة فإنه يريد إنقاذ نفسه او التخلص من من دين الفقير النوع الثالث الكفار غير المؤلفين فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار المؤلفين بس وإحنا قلنا المؤلف قلبه هو ده اللي يديله الإمام إمام المسلمين الذي يعطيه بناء, بناء على مصلحة, مصلحة الإسلام يعني هو يعطيهم لمصلحة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أي أغناء أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم ولأن مقاصد الزكاة اغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبه والإخاء بين أفراد المجتمع المسلمين وذلك لا يجوز مع الكفار الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاه لال النبي صلى الله عليه وسلم اكراما لهم لشرفهم لقوله صلى الله عليه وسلم انما لا تحل انها لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس حديث صحيح مسلم وقال النبي قيل هم بانوا هاشم وبانوا المطلب نما هي يعني الزكاة أو ساق الناس يعني طهرة تطهر بها الناس وشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يأخذون هذه الزكاة قيل هم بانوا هاشم وبانوا المطلب وقيل هم بانوا هاشم فقط وهو الصحيح وعليه يصح دفع زكاه لبني المطلب والراجح ان بني هاشم وبني المطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد فيجوز لا يجوز دفعها لبني المطلب بني هاشم اللي هم ابناء هاشم هاشم ابن عبد مناف عبد مناف خلف اربعه هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس قال النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم, هاشم خلف اثنين عبد المطلب ومين وثلاثة أخرين انقطع نستهم فأصبح دلوقتي نسك قال البيت اثنين بنوا هاشم اللي هما بنوا عبد المطلب وبنوا المطلب اللي هو عم عبد المطلب لأن اسم عبد المطلب اسمه, اسمه شايدة فاكرين القصة وسمي عبد المطلب نسبة, نسبة إلى عمه فالمطالب بني المطالب اللي هم مطالب ابن عبد مناف وأخه هاشم ابن عبد مناف والراجح أن بني المطالب وبني هاشم كلحمة واحدة أو شيء واحد لا يعطى لهم الزكاة لأنهم ليسوا من آلي محمد هو هنا بيقول كده يعني ولعموم الآية إنما صدقاته للفقراء فيدخل فيهم بني المطالب والراجح إن هو لا تعطى لبني المطلب كذلك لا يجد ذفع الزكاة لموالي قال البيت قال النبي الحديث إن الصدق لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم وموالي القوم عتقاؤهم ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم فضحهم الذكاء على موالي آل بني هاشم وموالي آل بني المطلب المولى اللي هو العبد المعتق سموه مولى العبد السادس العبد لا تدفع لا الزكاة إلى العبد لأن مال العبد ملك لسيده فإذا أعطي الزكاة انتقرت إلى ملك سيده ولأن نفقته تدام سيده ويست من ذلك المكاتب فإنه يعطى من الزكاة يقضي بها دين كتابته والعامل على كان عبد فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطى منها لأنه كالأجير والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده فمن دفعها لدي الأصناف ما علم بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم آخر واحد العبد العبد ليس له مال إنما ماله ماله, ماله, ماله, ماله, ماله, ماله هو ماله سيده لو أعطى للعبد مال فكأنه أعطى للسيد والسيد غني فيجوز يعطى للعبد مال إذا كان يجوز يعطى للسيد اللي هو الغني ويجوز إعطاء السيد إمتى إن كان عاملاً على الزكاة فكذلك يعطى للعبد إذا كان عاملاً على الزكاة طيب سؤال برضو مهم هل يجوز إعطاء الآباء من الزكاة إذا كانوا غير فقراء إذا كان في سبب تاني غير الفقر مثال مثلاً أب غني أب... أب غارب أب غارب هل يجوز للإبن أن يعطي لأبي حتى يسد غرامته ده فيها خلاف من أهل العلم والراجح لرجع الشيخ بن عثمين أنه يجوز لأنه لا يجب النفقة على الأب في هذه الحالة فيجوز أعطاء الزكاة إليك لأن النفقة على للأب هي النفق على المسكن المطعم والمشرب والمسكن والملبس وهو لا يحتاج إلى هذه وغانك هذه الحالة نما عليه مال غرامات كثيرة يجوز إعطاء الزكاة له بسبب الغرب أو بسبب آخر كمثلا أن يكون ابن سبيل أو في سبيل الله فيعطى من الزكاة بسبب هذا السبب هل يشترط استيعاب الاصناف الثمانيه المذكوره عند تفريق الذكاه لا يشترط استيعاب الاصناف الثمانيه المذكوره عند تفريق الذكاه على القول الصحيح بل يجزئ دفعها لاي صنف من الأصناف الثمانيه قوله تعالى ان تبدوا صدقات فالعمه الفقراء فهو خير لكم الشافعيه شددوا في ذلك وقالوا أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية وأقل صنف من الأصناف جمع ثلاثة يعني يجب تقسيم زكاته على ثلاث فقراء وثلاث مساكين وثلاث عاملين وثلاث غارمين وهكذا حتى يستيع يستوعب الجمع والأصناف الثمانين لأن الآية جاءت بصيغة الواو الفقراء والمساكين تشريك يعني فقالوا يشاركوا في ذلك والراجح أنه الواو هنا ببعنى أول الفقراء أو المساكين أو العاملين عليه وبرضو في الآية للم تمليك إنما صدقاته للفقراء اللام دي يسموها لم التمليك لأن الفقير لابد أن يمتلك زكاة نفسه بمعنى إننا مثلا لقيت واحد فقير وعايز أجيب له الزكاة وما يعني امتنى جاي يشاري له حاجة هدية وجايب هاله على ان هي دي هدية ليس الزكاة هل تجزئ او لا تجزئ لا لا تجزئ لازم الفقير يمتلك وهو هي فيه ثقافة خطأ ان الفقير يستأنف من الزكاة ويقول لا انا مخدش زكاة والزكاة جعلها الله عز وجل للفقراء تملكا يعني هي بتاعة الفقير مش بتاعة الغني ده الغني لما بيأتي الحول بيصبح مديون للفقير بقيمة الزكاة والفقير لو كان يعلم ذلك ممكن يخبط على بيت المال ويقول أنا أعيز زكاتي أعيز أموالي على بيت المال ليس على المزكي لأن المزكي له الحق أن يعطي لفقير ولا يعطي لآخر فإن كان بيت المال فقراء يأتون بيت المال يأخذون حقهم من الزكاة ولذلك تأخير الزكاة فيها إثمين إثم اللي هو حق الله تأخير الفرض عن وقته الإثم الآخر تأخير سداد الديون إنه حل الدين اللي هو وقت الزكاة ده دين ده خلاص حل مفروض تروح تديل الفقير حالا تحل الدين وإنت تؤخره عن, عن أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم واتفق عليه والقول صلى الله عليه وسلم للخبيثة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فهذه الأدلة تدل على أن المرادة بقوله إنما الصدقات للفقراء بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفرقه النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ من أغنيهم ترد إلى فقرائهم ولم يذكر الأصناف السبعة غير الفقراء نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر واحد عايش في بلد وبعدين عنده في قريته فقراء يعرفهم جيدا. ويعرف حاجته. هل يجوز له أن يدفع إليهم الزكاة؟ ويترك بلده؟ يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر زي مثلاً إخواناً في سوريا أحياناً بيحتاجون مال من أموال الزكاة نقول فقراء أو متطوعين في الزكاة يجوز دفع الزكاة إليهم فهل يجوز دفع الزكاة إليهم؟ وهم في بلد آخر الراجح أنه يجوز في خلاف أهل العلم هو أنه يجوز دفع الزكاة إليهم مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بل بلده فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهو وهي الصدقة والصلة وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح لعموم قوله إنما صدقاته للفقراء والمساكين أي الفقراء والمساكين في كل مكان ناخذ في الصوم ناخد مقدمه بس كده في الصوم وان شاء الله في المنهج باقي لكم الصوم والحج والجهاد يعني ادائه خلاص ان شاء الله الصوم تعريفه هو الانساك عن الشيء وفي الشرع الانساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أركانه من خلال تعريف الصيام في الإصطلاح يتضح له أن له ركلين أساسيين هما الإنساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والدليل على ذلك قوله تعالى فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل والمراد بالخيط الابيض والخيط الاسود بياض النهار وسواد الليل كانت الايه نزلت اصلا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل فالصحابه افتكروا الخيط الحقيقي ثم نزلت بعد ذلك من الفجر حتى حتى تظهر معنى الايه فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض فيقصد الصائم بها الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام قال تعالى إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مريء منعه يبقى أركانه الإمساك والنية نية من الليل والإمساك عن المفطرات المفطرات مش المفطرات المفترات جمع مفطر والمفترج جمع مفتره الانثى مفطر ومفطره الصيام ليه في اعجاز علمي في الصوم اا طبعا الصيام عباده تخص المسلمين ويشترك مع معها مع المسلمين غيرهم من أهل الكتاب ومن أهل الميلة الأخرى ولكن في الإسم فقط يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فكتب الصيام على الذين من قبلنا ولكن أهل الكتاب من قبلنا بدلوا وغيروا وكانوا يصمون بطريقة معروفة المبدلة والمغيرة ولكن الإعجاز العلم الحقيقي في صيام المسلمين يعني صيام المسلمين صيام من الفجر لغاية المغرب مخصوص. غيرهم بيصوموا بيأكلوا ويشربوا ويصوموا عن اللحم وييجوا في شام النسيم ويفطروا عيد ربيعين وهذا تبديل وتحريف انما الأطباء لما درسوا الصيام في الملل وجدوا أن الصيام المفيد فعلا للبدن هو صيام المسلمين اللي هو الامتناع عن الأكل والشرب تماما وده يؤدي إلى تحسن في أجهزة البدن وده طبعا يحس الصائل يعني بعد الصيام بعد مثلا عشر قيام من الصيام يبدأ النشاط يدب في بدن الناس يعني ايه هو في صفحة على, على الانترنت في صفحة نزلة من الإعجاز العلمي من هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة عن الإعجاز العلمي في الصوم وذكروا الإعجاز العلمي في أعضاء الجسم كلها في الدماغ وفي الجلد وفي القلب وفي الدم وفي الجهاز الهضمي وفي البنكرياس والكبد والكلة والخلايا والمفاصل لها تأثير وشرح تأثير كل عضو من هذه الأعضاء بالصوم ولكن العجيب أن هناك كائنات تقلد الهيئة العلمية الهيئة اسمها هيئة الإعجاز العلمي في القران والسنه لها صفحه على الانترنت مكانها في مكه هي هي وتختص بالقران والسنه في كتاب السنه الاعجاز العلمي في كتاب السنه وجدوا ان بعض الحيوانات تعمل او تمارس موضوع الصيام الامتناع عن عن الاكل والشرب في في الشيخ الالباني كان أصيب له قصة معروفة أصيب بمرض في القلب وبعدين ضار على الأطباء فنصحه بعض الأطباء ألا يأكل لمدة أربعين يوما متواصلة فجاهد نفسه شيخ الألباني وأعد أول مرة تقريبا وصل لغاية 28 يوم وعجز ثم عاود الكرة مرة أخرى ووفق في الانتهاء من 40 يوم كاملة بدون أكل أو شر وكان بينقص في اليوم نصف كيلو يعني يخص في اليوم يمتنع تماماً عن الأكل وبعدها بعد الأربعين يوم كشف فعلاً طلع شفية من هذا المرض و كان بفضل الصيام يعني. وفي الأطباء يقولوا أن الجوع يسمونه جور الأطباء يسمونه الجوع لأنه يسمى الصيام شخص ازل هو رخصه القبله ولا انا مش عارف لازم وال... خلاص وبالخلو خالص ينفع ياخده من الزكاه اه هو الجده من ام الله ام الام ام عايشه ده لون عايشه انت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 اسمه كتاب الجوع من أجل الصحة لمؤلف إنجليزي اسمه بيلوي بيقول على الإنسان أن يمتنع من الطعام لمدة ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع سنويا لكي يتمتع بصحة جيدة ده يمتنع على الطعام فده معناه صمو تصح جزال الله خيبه فده معناه أن الأطباء بيعترفوا بأن الصوم اللي هو على الطريقة الإسلامية هو ده الصوم الصحيح طيب حد يفكرني بدليل على أن النصارى واليهود حرفوا الصوم عندهم كان هم كانوا بيصوموا زي المسلمين وبعدين حرفوا غيروا أمساك آه. دليل من السنة اللي انت تلاقيه ها كان بيصوم ازاي؟ بيصوم يوم وما يفطر وكان داوود ده دا من بني اسرائيل صح؟ كان داوود قبل الميلاد ب1000 في القرن في قبل مولد المسيح ب1000 يعني تقريبا من 3000 سنه وكان هو بعد موسى صح؟ داوود كان بعد موسى الآيه بتقول ايه الم ترى الى الذين من بني اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا وكان طالوت ده في جيشه داوود والآيه قالت ان من بعد موسى فدليل على انه ان كان من بني اسرائيل وكان يصوم كصيام موسى لان داوود كان نبي وكان لم لم لم يرسل اليه شريعه كان نبيا ولم يكن رسولا وكان أرسل بشريعة موسى فكان يصوم على شريعة موسى فمن أجل ذلك أن اليهود كان مفروض عليهم يصوموا لكن بدلوا وحرفوا من ضمن العبادات التي بدلوهم فصيام داود كان ذلك وكان عند البطالسة كان من يمرض كانوا يأمروه بالجوع من أجل استعجال الشفاء المعدة بيت الدائفة فلاستعجال الشفاء فهو المقصود من المقدمة دية أن الصيام صيام المسلمين وليس أي صيام صيام المسلمين إيه يعني يأكل ويشرب ويمتنع عن أكل اللحظة طيب ما إحنا كلنا كده دحنا طول السنة صايمين بقى حكم صيام رمضان ودليل ذلك فرض الله عز وجل فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان فمن شهد منكم الشهر فليسر وروا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومخام الصلاة وإتاء الزكاة أصوم رمضان وحج بيتي الله حج بيت الله الحرام من الاستطاع ليس به وروا طلح ابن عبيد الله أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال لبصهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع شيئا وقد أجمعت الأمة على وجوب الصيام رمضان وأنه أحد الأركان, الأركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر منكره الكافر مرتد عن إسلام فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع وأجمع المسلمون على كفر من أنكر أقسم الصوم نجعلها المرة الخادمة ان شاء الله ونكتفي بهذا القتل أقول خولي هذا واستحبه الله لكم حمد الله رضي الله